موسوعه النابلسي للعلوم ا و ا ك ا ف ر ن ه ا ل ظ ا ل م س ل ا م ل ه الله لا إ ل ه إ ل ا هو ا ل ح ي ا ل ق ي و م ا ل ح ي ا ل ق ي و م ل ا تأخذه سنة و ل ا ن و م له م ا في ا ل س م ا و و ا ت م ا ف ي الأرض من ذا الذي من يشفع ع د ه موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 بالله فقد ا س ت موسوعه النابلسي و ث ق ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م الاسلاميه ي ل ذ ي ن آ ن و ا خ ر ج م من الظلمات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 موسوعه ا ل ن ا ر ب ل ف ي ه ا خ ا ل د و ن أ ل م تر إ ل ى ا ل ذ ي ح ا ه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 فأماته الله مئة عام ثم الله بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أ و ب ع ض يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر إ ل ى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك ا ظ ر إ ى حمارك و ل آ ي ة للناس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 ثم ادعهن ي أ ت ي ن ك سعيا واعلم أ ن الله, الله عزيز حكيم